أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولانا وهو العليم الحكيم وإذ أسرى بالنبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض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 سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاض شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله مَا أمرهم ويفعلون ما يأمرون. يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا قو أنفسكم وأهلكم الناس والحجارة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 يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أَتْمِمْ لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين جاهد الكفار والمنافقين وغلوا عليهم وما أواهم جهنم وبأس المصير ضرب الله مثلا للذين كفوا رأت نوح ومرأت لوط كان تحت عبدين من عبادنا صالحين فقانتاهما فقانتاهما فلم يمنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين